من يده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فاتي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرى الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبعد فهذه القبضه السادسه في سلسله عقيده السلف الصالح في صفه الجنه ونعيمها ونتحدث في هذه الخطبه عن ثمار الجنة وفاكهتها التي ينعم بها المؤمنون فقد قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح ممدود وماء مسكوب وظل ممدود في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال الله عز وجل ذوات أفنان قال ابن القيم أفنان جمع فنن هو الغصن. وقال الله عز وجل وفيها وقال الله وجل فيهما فاكهه ونخل ورمان <تصفيق> هذه الايات ذكرت فيها ثمار الجنه والایه الاولى في قوله عز وجل في صدر المخضوب المخضوب كما قال ابن القيم الجوزيه الذي قد خضد شوكهم أي نزع وقطع فلا شوك فيه وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وابي الأحوص وجماعة وقال الخضض في اللغة القطع وكل رطب نعم كل رطب قدبته فقد خضضته وكل رطب خضبته فقد خضطته وخضطت الشجره اذا قطعت شوكه وخضيذ ومخضوض واما الطلح في قوله و... نعم وطلح منضوض فالطلح كما قال ابن القيم اكثر المفسرين على انه الموز يعني شجرة الموز وهذا قول يعني جمع من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وابي هريرة وابن سيد القدري رضي الله عنه وقال الطائفة الأخرى بل هو شجر عظام طوال وشجر البوادي الكثير الشوكي عند العرب كما قال حاديهم بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال ولهذا الشجر نور ورائحه وظل ظليل نما قد نضب بالحمل والثمر مكان الشوك و وكأن من القيم مالا إلى القول الثاني وأن شجر الموز إنما هو نوع من أنواع هذا الشجر وليس هو المقصود, وليس هو المقصود فقط وقد جاء في السنة عدة أحاديث تبين صفه الشجرة من اشجار الجنة والتي تحمل الثمار منها ما اخرجه البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها هذا لفظ حديث انس واخرجه اي بخاري ومسلم من حديث ابي هريره بلفظ ان في الجنه لشجره يعني يسير الراكب في ظلها مئة سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود أوه. يعني هذا الحديث هو المفسر والمبين لقوله عز وجل وظل ممدود هذا معنى الظل الممدود أنه يسير الراكب في ظل هذه الشجرة مئة سنة لا يقطع هذا الظل أوه. ونما بنحوه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد أبي سعيد القدري أنه صلى الله عليه وسلم قال منحو ذكرناه في حديث أبي هريرة وأنس ولكن في حديث أبي سعيد زياده وهي أنه قال يسير الراكب الجواد المضمر فقيد هنا بقوله الراكب الجواد الجواد والمضمّر، آه، وهذا التقييد له فائدة، يقيد حديث أبي هريرة وحديث أنس، آه، لم يتعابثا، وهذه الفائدة نعم نعم نستفيدها أو نستبين أمرها من قول ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين. حيث قال في معنى الجواد المدمر قال الجواد اي الفرس السريع وليس اي فرس الفرس السريع واما المدمر فهو من تضمير الخيل وتضمير الخيل ان تشد عليها سروجها تشد السروج وتجلل وان تزلل عليها صروجها وتجلل ايها الخيل بالاجله وتجري حتى تعرق يعني حتى يجري منها العرق ويكرر ذلك عليها حتى تعتاده فيقوى لحملها ويذهب رهلها وتخف حركتها فإذا انتهت رياضتها وبلغت ما يريده الرائدون فيها فهي مضمرة وما دامت في الرياضة يعني لم تنتهي من الرياضة فهي غير مضمرة واسم المكان الذي تجري فيه حتى طارق اسمه المضمار لذلك يسمى مكان السبق للخيل بمضمار الخيل اللي أخذ من هذا المضمار والمكان الذي تجري فيه الخيل فهذا النوع من الخيل أكثر أكثر سرعة بلا شك مما ليس بمضمر فلما يكون بهذه السرعة ويجري في ظل الشجرة مئة عام لا يقطعها تكون المسافة التي يجريها أكبر وأكثر بكثير من التي يجريها الغير مضمر فمن هنا جاءت فائدة الزيادة في حديث أبي سعيد في قوله الراكب الجواد المضمر وهذا الحديث كما يعني سمعنا جاء من حديث ثلاثة من الصحابة أبي غيرا وأنس وأبي سعيد هو حديث مشهور حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب، وقد عقد ابن قيم الجوزية في كتابه في هذه الأرواح الباب الخامسة والأربعين في بيان ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها وذكر في بدايه هذا الباب قول الله عز وجل وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات إن تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره فاختلف العلماء في قوله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وفي قوله وأطوبيه متشابها وإن كان يعني كلا العبارتين يكمل معنى الآخر ولكن اختلفوا في الشقين في معنى الشق الأول وفي معنى الشق الثاني فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل قال ابن القيم اي شبيهه ونظيره لا عينه هذا لا خلاف فيه ولكن الخلاف كما ياتي هل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار او هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنه يعني هل الشبه هنا بين ثمار الدنيا وثمار الجنه ام بين ثمار الجنه بعضها مع بعض فقال ابن القيم فيه قولان القول الاول انه نظير ما في الدنيا وقال اخرون هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنه من قبل هذا أي في الجنه ايضا من شدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم اه اي نعم كلما رزقوا من الجنه ثمر قالوا هذه رزقنا من قبل أي اكلناها من قبل في الجنه كلما اوتوا الثمر لشده التشابه بين ثمار الجنه فنعم فقال احتج أصحاب هذا القول بحجج إحداها أن المشابهة التي بين الثمار في الجنة بعضها لبعض أعظم أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا ولشدة المشابهة قالوا هذا الذي رزقناه من قبل الحجة الثانية ما حكى ابن جرير عنهم قال ومن علتي ومن قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثلهم كما كان الحدث الثالثة قوله وأتبه متشابهة وهذا التعليل والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل. يعني أطباء متشابهه يعد تعليلا وسببا لقوله هذا الذي رزقنا من قبل. أي رزقناه متشابها. الحجة الرابعة أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا. <تصفيق> وكثير من اهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا راوها يعني يعني يصعب ان يقول هذا كل اهل الجنه لان لانه ليس كل اهل الجنه رزقوا آه الثمار في الدنيا كلها وان لم يرزقوا كل الثمار في الدنيا فقد يكون في الدنيا بعضهم أكل نوعا ولم يأكل أنواع أخرى وأكل بعضها ولم, يأكل ولم يأكلها كلها فلا يعرف فلا يعرفوا كل ثمار الدنيا أه. أما في الجنة فإن أهل الجنة كلهم يأكلون الثمار كلها بشتى أنواعها أه. <تصفيق> وقد رجح القول الأول ابن جرير رحمه الله رح طائفة وانتصر ابن القيم للقول الثاني الذي ذكرنا حجج أصحابه الآن أن هذا يكون في ثمار الجنة لا في ثمار الدنيا وذكر ابن القيم الحجج التي احتج بها لنصر هذا القول فقال أحدها أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك <تصفيق> الثاني أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع جميع ثمرات الدنيا التي لا نظير في الجنة هذه سبق ذكرها الثالث أنهم من المعلومين أنهم لا يستمرون على هذا القول أبدا الآبات كلما أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا ويستمرون على هذا الكلام دائما إلى غير نهاية والقران العظيم لم يقصد الى هذا المعنى ولا هو مما يعتني بهم ولا هو مما يعتنى به من نعيمهم، عينهم انه هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من من المخاطب نعم ومعناه انه يشبه بعضه بعضا ليس اوله خيرا من اخره ومما يعرض له وهو مما يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها هنا من نقصان حملها وصغر ثمرها وغير ذلك بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله هو خيار كله يشبه بعضه بعضا هذا وجه قولهم يعني الشجر في الدنيا يعني يعني يؤول إلى التقادم إلى أن تسقط ثماره وأن تتبدل وأن تتغير وهذا ليس في الجنة فالثمار في الجنة والشجر في الجنة دائم وثماره دائمة لا تؤول إلى التقادم فلذلك كلما اوتوا ثمرا من ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي لم يتغير لم يتغير طعم ويالون ولم, ولم يفسد ولم يحدث لو ما كان يحدث لثمار الدنيا فمن ثم انتصر ابن القيم قال هذا القول لهذا القول لا. وأما قوله هو أطوي متشابها نبينه فيما يلي إن شاء الله of okay. God. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بعد فقال المقيم الجوزية وأما قوله عز وجل وأوت متشابهة قال الحسن أي خيار كله لا رذل ألم تروا الى لا فيه ألم تروا إلى طمر الدنيا كيف تستردلون تسترذلون بالذل بعضه وأن ذلك ليس فيه رضي وقيل واللهذا في المراد بالتشابه التوافق والتماثل. وقال طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيه متشابها أي متشابها في اللون والمرأة. ليس يشبه الطعم قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه وكذا قال الربيع بن أنس وقال طائفه معنى الايه ان يشبه ثمر الدنيا غير ان ثمر الجنه افضل واطيب قال ابن وهب قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون اسماءه كما كانوا في الدنيا والتفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة يعرفونه وليس مثله في الطعم وقد ذكرنا أن من الجري اختار هذا القول تبعا للآية للشق الأول فقال ابن القيم اختار ابن جرير هذا القول وقال ودليلنا على فسادي قول من قال أن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله أُوتُ بِه متشابهَ أن الله سبحانه أخبر عن المعنى الذي من أجليه قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل أُوتُ بِه قل فقال من القيم ردا على ابن جرير هذا لا يدل على فساد قولهم لما تقدم, لما تقدم من الحجج التي ذكرها ابن القيم وأنه لا تعارض بين الايتين ومن الآيات التي جاء ذكر ثمار الجنة فيها جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وقال تعالى يدعون فيها بكل فاكهه امنين قال ابن القيم هذا يدل على على امنهم من انقطاعها ومضرتها يعني يدعون فيها بكل فاكهه امنين الامن هنا من من من شيئين الامن من ان تنقطع او تزول هذه الفاكهه والامن من مضره هذه الفاكهه يعني يأمنون أن تضرهم ويامنون أن تنقطع هم آمنون من كلا الوجهين وقال تعالى وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيرة وقال عز وجل فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة آه. قال ابن القيم أي لا تكون في وقت دون وقت لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا تمنع ممن أرادها يعني من اشتهى شيئا منها لم تمنع عنه ليس الحال كما في الدنيا قد يشتهي العبد شيئا من الفاكهة وتمنع ولا يستطيع أن يأكلها ولا تمنعه ممن أرادها وقال وجل أيضا في بيان صفاته قطوف الثمار قطوفها دانيه قال القطوف جمع قطف وهو ما يقطف والقطف بالفتح الفعل ويقال قطف ويقال قطف فالقطف بالفتح يطلق على الفعل اي ثمارها دانيه قريبه ممن يتناولها فياخذها فيأخذ فيأخذها كيف شاء آه قال البراء بن عازب يتناول الثمره وهو نائم آه يعني يتمكن من ان تنال يده ثمار ثمار الجنه وهو نائم قال تعالى ودانيات عليهم ظلالها وذللت قطوفها ذليلا قال ابن عباس ايضا اذا هم ان يتناول من ثمارها تدلت تدلت له حتى يتناول ما يريده يعني تقترب منه القطوف أو. وقال غيره أي مذلله كيف شاءوا فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين ممتجعين فيكون قوله نعم فيكون قوله نعم قطف ودني معنى تذليل القطف أي تسهيله تناوله يعني والمعاني كانت متقاربه اي انه لا يشق على اهل الجنه ان يتناولوا ثمارها بل تكون مذلله لهم قريبه منهم يتناولونها على اي وضع كان ودون اي مشقه ودون ان تمنع عنهم بل إذا اشتهوا شيئا منها كانت لهم قريبه سهله التناول آه هذا كله من النعيم المقيم الذي يناله اهل الجنه وهذا هو الذي يعني يجب ان يشمر له المشمرون وان يعمل له العاملون والله تعالى هو الذي بيده الامور وبنعمته تتم الصالحات فنسال الله ان يدخلنا الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله